بسم الله الرحمن الرحيم آمين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه فيهم من الكتاب لدينا العلي الحكيم أفنضرب أنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا بالنبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلفنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقول من خلقهن العزيز الأليم الذي جعل لكم الأرض قهدا وجعل لكم فيها سهلا لعلكم والذي نزل من السماء ماء آل بقدر فأنشرنا به بندة ميتان كذلك تفرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الكلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكرون حما تربطوا لذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي شهرنا هذا وما كنا له مفردين وإن إلى ربنا لم يقلبوه وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لفهون مبين أم استخذ من ما يخلو بنات وأشقاء بالبنين وإذا أبشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيف أو من ينشع في الشيء وهو في التصام غير مبين وجعل الملاثفة الذين هم عباد الرحمن قناة أشهدوا فالقرم ستفته شهادتهم ويسهلون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما بذلك من علم جنهم إلا يخرسون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آذاءنا على أمة وإنا على آذارهم مهتدون وكذلك ما أرسلنا من صبك في قريه من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آذاءنا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مكتدون قال أولو جئتكم بأهدا وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرشلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان آببة المكذبين وَإِلَّا عَالِمُ الْإِبْرَاهِيمِ الْأَبِي وَبَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَأَرُمْ مِمَّا تَعْبُدُونَ إلَّا الَّذِي فَطَرَنِ فَإِنَّهُ شَهِدٌ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً فَاقِيَةً فِي قَبْلِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَالْمَتَاعُ هَلَالٌ وَأَبَا أَحَدَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ عَشُورًا مُبِينٍ ولما جاءهم الحق قالوا هذا شحر وإن به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم هم يقسمون رحمة ركت فنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليستخذ بعضهم بعضا شقريا ورحمة رب فخير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم شقفا من فضة وما رجاليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يستفعون وزخركا وإن كل ذلك لم متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن يعش عن الرحمن صيغ له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليس بيني وبينك بعد المشركين فبرس القريب ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفعن فتسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ظلال وعنى نذهبن بك فإنا منهم منتقبون أو الذي عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه الذي كل لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن هاهني يبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين ولم أجاءهم بآياتنا إلىهم منها يوحفون وما نريهم آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون قالوا يا أيها السائر ادع لنا رتبة لما عهد عندك فإننا لم تذون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم يمسدون ونادى في في قومه قال يا قوم أليس لي من مصر هذه الأنهار تجري من تحتي أذا لا تغشون أم أنا خير من هذا الذي هو مهير ولا يفعل يزيد فَلَوْلَا أَن أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَهُمْ مَلَائِكَةٌ خَرِذِين فَاسْتَحَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ أَلَمَّا آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ فَهْمِهِمْ فَغَرَّتْهُمْ أَجْمَعِينَ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ وَلَمَّا ظَرِبَ وقالوا آلهتنا خير أنه ما لك إلا جدلا فلهم قوم نصفون إنه إلا عبد أن أمعنا عليه وجعلناه مثل بني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَنتَظِرُوهَا وَاتَّبِعُونَهَا ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحَقِّ وَشَهِدْتُ عَلَيْكُم بِأَنِّي أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَآمِنُوا بِاللَّهِ اللَّهَ إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا خراط مستقيم فاختلف الأحزام بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الشاعة أن تأتيهم لهم وهم لا يشكرون هل أقل يومئذ بعضهم لبعض أتون إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحقرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتليه الأنكس وفلز الأعجل وعنكم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فافئة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم قالتون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا مطالبين ونادوا يا مالك اليقضي علينا رب فقال إنكم ما لقد جئناكم بالحق ولكنكم أكثركم للحق تاركوه أم ابرموا امرا فان انكم مفرطون ام يظنون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم فلا ورسلنا لديهم قل ان كان للرحمن ولد فان اولوا العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش أم ما يسفون ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاكوا يومهم الذي وهو الذي في السماء إلىه وفي الأرض إلىه وهو الحكيم العليم وتفارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يغلق الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولوا إن الله فأنا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصبح عنهم وقل فسوف يعلمون